قُلِ ٱهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ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 رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم